مجموعاتك أي من جوده ومجل الشورى اصدر قرار نضرب هالمحتل العادي صوارخنا نعيدك يا دار احنا كتائب شهد الأقصى جندك يا فتح الثوار جندك يا فتح الثوار جندك يا فتح الثوار صواريخ الاقصر, موسيقى موسيقى موسيقى صواريخ الأقصر فجرها في في في في في في في في في في في في في في فجرها في استيلاء احنا كدايم شواد الاوصال رجالو ما بينها بالموت احنا عشاق الشهادة احنا عشاق الشهاده وبنحمي ارضك يا بلادي وبنحمي ارضك يا بلادي احنا عشاق الشهادة احنا عشاق الشهاده وبنحمي ارضك يا بلادي بنحمي ارضك يا بلادي صواريخ الاقصر فجرها في اسديرون احنا كتائب شهد الاقصر جالو ما بينها بالمر وضرب صواريخ الاقصر فجرها في اسديرون احنا كتائب شهد الاقصر جالو ما بينها بالمر يا ويلك يلي تعادينا يا ويلك يلي تعادينا الطوارد نحمي ارضينا Lähtävänä, lähtävänä, tuarib nähmä arzina, tuarib nähmä arzina, ja mei jundil ma btrin. Hei, käsman b rabbil احنا رجال بوقت الشتّ صمدين بأرضك يا غزة صمدين بأرضك يا غزة احنا رجال بوقت الشتّ صمدين بأرضك يا غزة صمدين بأرضك يا غزة سالخنا سواريخ العزّين جيش المحتل فجرها في استيراد احنا كتائب شهد العصر جالو ما بينها Ha fiesti rod, me katalip shoda alqser jaluma binha balod. Mjmuatek ei menjude, mjmuatek ei menjude. Sawrkhum tahrig Yahude, sawrkhum tahrig Yahude. Mjmuatek ei menjude, mjmuatek